أفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّا يَأْتِيهِ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالدِّكْرِ لَمْ نَجَاهُمْ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَظِيمٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لدو مغفرة ودو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا, لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موحى الكتاب فاختلف فيه ولولا, ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب